ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحتن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نُكَلِّفُ نَفْسَن إِللا ْسَعَهَا وَإذَا قُلْتُم فَعدِلُوا وَلَ كَانَ ذَا قُباَّ وََ بِعَهدِ اللَّهِ أَْفُ ذَلِكُم وَصَّكُم بِهِ لَعََّكُم تَذَكَّرُون